وكنت تفنت من باق وَإِذَا جَالَيْهِ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 قل إني نهيت أن قل Uli... أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله وَيَغْنَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ